Book 2 73 kolm. Seleza tun võima. El samah Võid sa juba autoga sõita. Hel surta just mahuleka ja takude sejara? Hel sort just mahuleka ja takude sejara? Vidsa juba alkoholi juua. Hel surta just mahuleka ja takude sejara? Hel sort just mahuleka ja takude sejara? sa juba üksi välismaale sõita? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج وئما يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز بيما. هل يسمح لنا أن ندخن هنا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 Võib siin čekiga maksta. Helja žuzus sadad bišek? Helja žus el sidad bilšek? Võib siin ainult sularhas maksta. Helja juzu defa kaš fakot? Helja žusel defa kaš fakot? Võid ma hetkel helistada. Atas Mahli Mujaradanatosila be أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون وين ما هتل أتسمح لي مجرد سؤال أتسمح مجرد سؤال وين ما مجرد أقول شيئا أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا Ta ei või pargi smagada. La yusmahu lahu, en jänaama fil muntazah. La yusmah lahu, en jänaama fil Ta ei või autos magada. La yusmahu lahu, en jänaama fil sejara. La yusmah lahu, en jänaama fil sejara. Ta ei või rongi jaamas أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار ويما ما عيشت ده أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ ويما ما منود صعدة؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ هل يجوز أن منفصلين هل يجوز أن ندفع منفصلين